إِذْ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهِيرَةً عَسَى رَبُّهُ إن, أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ فَيُبْدِلَهُ وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن